بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا وإنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطباء، وألَّا وَيْسْتَقَامُونَ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَا أَنْغَدَقَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ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 لِعَلَّمَ أَن قَدْ أَبْلَغَ لِغَوْرِ رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا